جاء إلى المدينة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد ادعى هذا الرجل الإسلام وحاول أن يتصل بالخليفة رضي الله عنه ليوليه منصبا كبيرا فأبت خطمة الخليفة وأبت أمانته وأبى حفاظه على دين الله أن يولي هذا الرجل اليهودي الذي كان لا يزال عثمان يرتاب فيه أبى أن يوليه أحد المناطب في الأمة الإسلامية فانتفع عبد الله بن سبق بكل أحقابه وبكل مغضائه للإسلام يعمل في سبيل تدمير الأمة الإسلامية وجد عصفا على آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ووجد عطفا على علي لأنه لم يولى الخلاف فراحة يزيد من هذه العاطفة ويهبها حتى أخرجها عن حك الأبدان حتى جعل أولئك الذين كانوا يحبون عليا ويحبون أبا بكر ويحبون عمر ويحبون عثمان جعلهم يحبون عليا وحده ويبغضون أبا بكر ويبغضون عمر ويبغضون عثمان جعل أولئك الذين كانوا يحبون أصحاب رسول الله الخلفاء الأربعة فجل أن كانوا يحبون الخلفاء الأربعة أصبح حبهم قاصرا على علي وينظرون إلى الخلفاء الثلاثة أنهم ظالمون غاصبون حق علي في الخلاف وما دام حليفة المسلمين ظالما غاصبا فلا يجوب أن يؤخذ عنه دينه فالهدف من وراء ذلك ظاهر هو تشتيف المسلمين فعلاً في القرآن لأن الذي سولى جمع القرآن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عن هؤلاء فإذا كان هؤلاء ظالمين غاصبين فلا يستبعد أبداً أن يكونوا قد ظلبوا القرآن أيضاً وأن يكونوا قد أنقصوا من القرآن أشياء وأشياء تدل على قبل علي رضي الله تعالى وظل عبد الله بن سبع يعمل ويعمل حتى حدث في الفتة في الكبرى وحتى تكونت فرقة بتمامية دمية فرقة الشيعة ثوارتها دعماء ودعماء حتى أفضحت تلقى بالشيعة الاثنى عشرين هناك فرقة متعددة الشيعة ولكن أهمها هذه الفرقة التي لها فرقة كبيرة بالباقيين فرقة الاثنى عشرية وسميت الاثنى عشرية او الامامية ولكن كلمة الامامية تستطيع ان تطلقها على كل فرقة شيعية تعتقد بان امامها هو الامام المعظم ولكن هذه الفرقة بالذات لكي تمتاز عن الفرق الاخرى نطلق عليها دائما فرقة الاثنى عشرية ذلك لانها تدين باسم عشر اماما أولهم علي رضي الله عنه وثانيهم الحسن وثالثهم الحسين وهكذا إلى أن يصلوا في النهاية إلى الحسن العسكري والإمام الحادي عشر لهم وقد مات هذا الإمام الحادي عشر للشيعة وهو الحسن العسكري ولم ينجب وراءه ولده لكن الشيعة تزعم أنه ترك غلاما صغيرا اسمه محمد وأنه نادى على قيور الجنة فحملت هذا الصفل الصغير إلى الجنة وأربعك الحور العين حتى بلغ سن الخامسة ثم أعادته إلى الأرض ثم رغب هذا الإمام أن يغيب عن هذه الدنيا فرارا من الظلم والجور والبذل الموجود في هذه الدنيا فقرى الإمام محمد ابن الحسن العسكري وهو أسور وعمير لا يوجد في التاريخ شيء يسموه محمد ابن الحسن العسكري إلا في جيل الشيعة وإلا في هوى الشيعة فقد زعموا أنه أنجف والحقيقة بالثابتة في عاد المتوكل العباسي أنه أرسل بعد وفاة الحسن العسكري أرسل القوابل اللي هم التيابع أرسل القوابل إلى نساء الحسن العسكري وقلنا جواري جميعا تمتكم منهن امرأة الحرة وكشفنا على هؤلاء النسوة فلم يجدنا واحدة منهن حاملا فولكن الشيعة تقول ان احدى هذه الجواري وهي اخناتون ولدت غلاما صغيرا وحملته طيور الجنة وارضعته ونزلت به طيور الجنة بعد ذلك ولبس خمس سنوات او تسعة سنوات ثم بعد ذلك شاء الامام ان يسر من هذا العالم فغاب في سرداء في ثمراء ثمراء في العراق غاب سلك طريقا سرداء وغاب لا تظنوا انهم يقولون انه مات فلانه غاب في مدينة المجهولة قد يسمون هذه المدينة الجابلقة وبعضهم يقولون عنها انها مدينة الجابرقة اسماء ما انزل الله بها ولكي يربط الشيعة قلوب الناس بالإمام دعموا أن الإمام حينما غاب واتكل عنه وكيلا وطار هذا الوكيل يجمع نصيب الإمام الغائب من الزكاة بإثن الإمام الغائب الذي سيعود مرة ثانية ومات الوكيل الأول وولى من بعده ابنه أيضا وكيلا ثانيا للإمام الغائب ثم الثالث ثم الرابع وهكذا صار للإمام الغائب أربعة وثلاثة وكانوا يقولون للناس إن الإمام قد غاب وظهروا قريبا جدا ولكن مرع أرجو لفانوبي على إنسان أن ما دنه بالإشارة الحق فلما يأث الشيعة طبعا من عودة الإمام الذي غاب أعلن الوكيل الرابع عن الإمام المنتظر أن الله قد بدى له ألا يعود الإمام الآخر ولذلك أعلن الوكيل الرابع للشيعة غيبة الإمام الكبرى فالإمام الشيعي إذن غيبتان غيبة صغرى وغيبة كبرى الغيبة الصغرى تفتدئ منذ أن غاب هو إلى زمن الوكيل الرابع والغيبة الكبرى تبتبئ من وفاة الوكيل الرابع حتى الآن ولا يزال الإمام غائباً ولا يزال الشيعة يذهبون إلى السرداد في سامرا يضرعون إلى الإمام أن يرجع وأن يعود ليحمل السيف ليقاتل أعداء آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا هو المهم لأنها تتصل بعقيدة البهائية إذن اعتقدت الشيعة لأن لهم إماما غائبا غاب هو الحسن محمد بن الحسن العسكري وأن هذا الإمام سيعود مرة الثانية ظلت طرقة الشيعة الاثنى عشرية تضرب هنا وهناك حتى استطاع عن طريق عائلة يسمى عائلة الصفويين ان تستولي على ملح ايران فيصبح بذلك المذهب الاثنى عشري هو المذهب الرسمي للدولة في ايران هؤلاء الصفويون جعلوا ايران دولة للشيعة وكلفوا كثيرا من علمائهم واعظمهم أعظم في عرفهم طبعا من يسمونه المجلسي بتأليف كتب عن الإمام الغائب وعن عودة الإمام الغائب وعن أن الشيعة هم أفضل وعن, وعن وعن وعن قدسية الإمام وعن أن الإمام يعلم الغيب وعن الإمام بيده ملكوس السماوات والأرض وعن أن الإمام بيده خزائن السماوات والأرض فألذت هذه الكتب كعلا وحمل الناس في إيران قصرا وظلما على المذب الشيعي حتى أصبح لا وجود للسلميين في إيران مصدقاً بأي حال من أحواني وحالوا بين الناس وبين حج بيت الله رب العالمين وسلفوه بحج مشاهد الأئمة ولعلكم ترون أن بهذا أثراً في نصف إذا أعتقدوا مثلاً كثير من الناس أن الذهاب إلى الحسين عشر مرات أو الذهاب إلى البدوي سبع مرات حافيا أو ماشياً فإنه سيكتب له ثواب حجة هكذا طالت شيعة في ايران للناس هناك فحرموهم من حج بيت الله الحرام ووجهوهم الى حج مشاهل الاعمة اي ابرحة الاعمة وظل الحكم في ايد الطفاوين يذهب منهم مرة ويعودوا بليهم مرة الى ان ظهر ايران شيخ اسمه شيخ احمد الاحسائي نسبة إلى الأحساء ولكنه عاج في إيران هذا الرجل استغل نظرية الشيعة في أن الإمام قد غاب وسيعود فقال هذا الرجل مؤولا هذه الأسطورة تأويلا أشده كفرا وأشده فتاة قال عن الإمام الذي غاب وأنه سيعود ليس هو محمد ابن حسن العبكري وإنما الذي غاب هي روح الله رب العالمين غابت عن الإمام الثاني عشر وستعود روح الله لتظهر في إمام جديد إذن ليس الذي سيعود هو ذلك الذي غاب بعينه فلذي سيعود هيكل بشري آخر تحل فيه روح الله التي كانت موجودة في الإمام الثاني عشر طبعا هذا الراي لم يعجب الشيعة الاثنا عشرية لانهم انما ينتظرون عودة محمد بن الحسن العسكري بعينيه ونفس وما هذا احمد الاحساي وتولى من بعده تلميده لا اسم قاسم الرشدي قاسم الرشدي صار على درب في هذا الوقت نشا غلام فليل اسمه مرزا علي محمد معلش متكسرة الاسماء نرزا علي محمد ونشأ هذا الشاب يتيما وتربى في بيت خالد وشمس بتلاوة الاوراق الصوفية وتلاوة قطب الصلة الماء والاحجبة والسبائم وغير ذلك مما خلطت صحرة القدامة فاخذ كل ذلك بلبي حتى قصابه شيء من الخبر فكان يصعد على صفح البيت ويظل بالشمس مزة طويلة ويهجي بكلام اشفى ما يكون بكلام المحمود حتى خشي عليه خالف فأرتله الى كردلال حيث كان يدرف كاظم الرشدي الذي هو تلميذ احمد الاحباد وكان كاظم الرشدي يبشر بقرب ظهور الانتمام المنتظر تكتب المعنى الذي قاله احنا بالاحكام هاي يبشر بظهور ذلك الهيكل البشري الذي ستحل في جروح الله الذي غابت منذ ان غابت امام الثاني عشر واخذ هذا الكلام بعقل هذا الغلام الصغير وكان سنه اذاك عشرين عاما اخذ ذلك بلبيه والسهواء وما هو الا زمن قليل حتى دعم ذلك الغلام نفسه انه هو ذلك الامام المنتظر الذي يرتديه العالم منذ أكثر من ألف عام اتدعى هذا الغلام المخبول هذه الأسطورة وكان سنه لا يتجاوز الثاني والعشرين عام احتشد حوله كثير من, من يريدون تدمير الدولة الإيرانية ولا تنسوا ده يعني له مجال آخر لا تنسوا أن ايران كانت مطمع لروسيا كانت مطمع لإنجلترا وكانت مطمعاً لفرنسا كانت ايران مطمعاً للزول الكبرى في ذلك بس كل دولة كانت تتمنى أن تكون لها اليد الأولى في إيران فاحتشد وراء هذا الغلام المراهض الصغير احتشد وراءه طوج كبير من طلاب الغناء من روسيا وإنجلترا وغير ذلك وغض يشجعونا لتسار الساهرات في ايران والخلاقل والاسترابات فيمكن بآجي الدول الصامعة في ايران ان تتدخل تدخلا عسكريا في شأن ايران وكذا دائما الاستعمار يسير دائما ستنا دينية ليحدث بعدها الستنة الكبرى التي يريدها هو بالتالي وحدث واختصر التاريخ عدف قتال عنيف بين الباب بين مرزا علي محمد ونسيح أن أقول لكم أنه سمى نفسه الباب هناك حديث الموضوع يردده الناس يقولون أنا مدينة العلم علي سابق فقد قال مرزا علي محمد أنه الباب الذي يؤدي إلى علي وعلي في عرف الشيعة والله الله في صورة علي رضي الله وهو إذن الباب الذي يؤدي إلى الله رب العالمين فأطلق على نفئه الباب وتم وسمي أتباع الباب و هذا بكتاب كماه كتاب البيان وادعى أنه القرآن الذي أحي إليه من لبن الله رب العالمين مستشهدا بقوله تعالى ثم إن علينا بيانة يزعم أن هذا الكتاب هو البيان الذي وعيد به المسلمون لأن كلمة ثمة أداة عطف تستضي الزراخي الزمني وقد نضى القرآن ولم يأتي بيانه فجاء الباب بهذا البيان لإكتاب الله رب العالم وكان مصير الباب أن قتل قرع يعني قرب طبعا بالنار ولكن لكي يساعدموا الخدعة الكبرى التي دبرها الاختعمار قبل أن يموت هذا الرجل وعطيت رشوة كبرى من روسيا للجنود الذين قل لكم لان يقتلوا الباب وهو مصلوب على الخشب رشوة كبرى فصوب اولئك الجنود وكانوا من الارلن الصبيبيين صوب اولئك الجنود النار على جسد الباب ولكن حينما ارتفع الدخان وجدوا الحبابة فتصعت ولم يجدوا الباب لكم كان الهدف من وراء جاي. طبعا هدف مصبوط اولا ان يقال ان هذا فعلا هو الامام لان الامام لا يمكن ان تمسى جشده النار المسألة الثانية ان تنحاط الباب بمعجزة كبرى حيث ان 150 جنديا تروب الارض ولكن النار لبقصد الهدف الثالث اعطاء فرقة للباب للهار وقد عرب الباب في مكان كان امكر ما يكون بس انه عاد الى نفس الحجرة الذي كان فيها سجينا وما ينتظر احد من الناس طبعا الجنود زابحتهم فلا يمكن ان يفكروا ان الباب قد عاد الى نفس الحجرة الذي كان سجينا فلس في الطرقات هنا وهنا ويتركون نفس المكان الذي كان سجينا ولكن احد الجنود بصر به اعلم وأعيد وطلب وغيرت الجنود ما نتق الرصاص لسله تنبه وقد تعلمون الخدعه ان الجنود انما وجهوا الرصاص الى الحيطان في المره الاولى لا الى جثث الباش ماك الباش ونسئ من بعده فتى مدلل اسمه مرزا حسين علي فنسق وكان انه خليفه لهذا الباش فنقاهم ذا ايران الى بغداد وهناك في ايران اتدعى مرزا حسين علي هذا انه ليس ان امام المنتظر كما اتدعى الباب بل اتدعى مرزا حسين علي هذا دعوى ما افجرها وما اثرها اتدعى انه الله رب العالمين ولقض نفسه ببهاء الله ولذلك ثميه اتباعه البهائيين نسبة ولكن في الاصل اسمه لما وصلكم مرسى حسين علي ومرسى ده لقب يعني زي كلمة الشيخ او الاستاذ هو اسمه حسين علي ولكن اللقب اللي كانوا لقب به مرسى حسين علي ولقب نبتوب على ذلك ببهاء الله ولذلك سميه اسباعه البهائية طاقة بهم أيضا الخليفة العثماني في بغداد وأنتم تعرفون ان بغداد كانت تابعة الخلافة العثمانية. فنوبيا فهاء الله ومن معه. واستغفر الله ان انا بسميه بها الا. نفيا مرزح بين علي الى اجرنة. راحوا طبعا اصطنبول في العود وبعدين نساهم الخليفة في اجرنة. وكان هو واخه له اسمه يحيى كلاهما يبسعي انه خليفة ربان. فحصل قتال بين الاخوين ولكن تجلبت انها مرزح بين علي على اخيها. فنشأت فرقة ثالثة. دلوقتي بقى عندنا البابيين وعندنا البائيين طرقة ثالثة من أجباع يحيى اخو مرزا حسين علي هذا سمهم نفسه الأذليين لأنه لقب نفسه صفح أذلي يعني صفح القدم أو طير القدم الإلهي اي خرافات وأساطيره مع الأسف وجدت آلاف من الناس تسيرونا وراه ثم بقى الخليفة العثماني أيضا بمرزا حسين علي الذي لقب نفسه بها الله فنفاه مع الأسف فلسطين. وانتم تعرفون ان فلسطين كانت مصمعا بالسهيونية. وكان السهيونيون يعملون للعودة الى ارض فلسطين يحيدوا الى انفس الولك السليمان. وكان ان اشتركوا السهيونية البهائيين. واصبع البهائيون الاطناع العديد بالسهيونية. وسيأتيكم من انبائه ان البهائية تهيونية مصنعة مات البهاء وتولى للبعد ابنه كان اسمه عباسة فندي ولكن سمى نفسه عبد البهاء وجاء الى هنا في مصر ومع الاسف الشديد انتقى بالامام الشيخ محمد عبد رضي الله عنه وغفر له وعافى عنه انتقى معه في بيروت ايام ان كان الشيخ عبد المنفيا واتطاع عبد البهاء أن يخدع الشيخ عبدو فيظن به أنه داعيه إسلامي وأنه إنما قام لإصلاح حال الشيعة فقط وتجل ذلك الشيخ رشيد رضا في الكتاب تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدو حيث أثبت أن عباس الداهية اتطاع أن يخدع الشيخ محمد عبدو ذلك لأن عبدالك زي ما هنورديكم العقيلة بتاعتهم رغم أنه لا يدين بالصلاة الجمعة كان يصلي الجمعة مع المسلمين ويقيم الصلاوات الخمس مع المسلمين والشيخ عبد المعذور إذا ظنوا به هذا الظن لأنه رأى رجلاً أشرب وقود عالم بالتاريخ عالم بالفلسفة عالم وكان جمع كل الثقافات تتناغف المتدنجف المكين كان داهية من الدهار عباس فاند هذا ولذلك البهائة اعتبرت في حقيقتها مدينة لابن البهاء لا كان عباس على علمد وفير في كان على علم وفير جميع كلها في عبده كان على علم وَفير بجميع المزاعد باجتماعية التي اتفقه عبده كان على علم وفير بمزاعد التصوير كان على علم وفير بمزاعد التصوير كان على علم وفير اتفا канале كان على علم وفير بشدة الـ آلوان ثقافات وبهاجي السقاف السقا عد ان يقدر اتفاقق في عمل الناس وان ذنبه邊 حتى لتظن بالنبي الشيخ عبد انه를 كتب A انه ذاعي الفلادي� سميز قام لعاصلاح وطبعا عباش في الحرب الكبرى اتطاع ان يمهج في الشيوش الصليبية عظيما حتى دخلت الجيوش الصليبية كما تعرفون في في الارض فلسطين في سنة 1818 وكانت النتيجة اراد الاستعمار ان يعلن شكره العظيم لعباش الانجي والبهائيون يسجلون هذا في كتبه فأقيم حفل كبير النعمة فيه على عباس الملقب عبدالبهاء بنشان الامبراطورية البريطانية الذي يعطيه لقب فارس في الامبراطورة البريطانية ومن ذلك اليوم أصبح عباس فان يلقب السير عبدالبهاء الحقيقة ألف البهائيون هذه الكتب أيام أن كانت نصف رازحة تحت للتحمام الإجليم ولكن البهائيين لو كانوا قتلوا الكتب في هذه الأيام لا ذلك. ولكنهم كانوا يتمزعون بهذا ليرهبوا ليوريو... الناس انهم على صلة فهو بالانجليز. فيخشون بخشون كنظر. ودوشت كثير منهم ان اظهر وعرف شأنهم وقرضوا ومتينين محيطين طبر الكردي. الذي كان يصبح كتب المتينية وكتب البعائية. في الوقت نفسه. و قرر الشيخ الازهر في ايام الشيخها بالفضل الكتاوي طرد هؤلاء جميعا من نصر ولكن الاستعمارة تدخل فاكتفى لطرطيه من الازهر الصحب وبقي هؤلاء في نصر تتاجروا لكم انتهت الحرب الكبرى ومات عبدالبهاء وتولى من بعد حسينه او صدقه لو ابن بنته شوكي افندي رباني وشوكي افندي رباني مات سنة لفاسة ولا ادري الهالك الجديد الذي وزنه طلاص عقيدة البهية عشان ايواء اولا لناحية العقيدة وسنقاه جيدا لكي تعريفه فلت البهائية بالصوفية وبالصوفية في الوقت نفس فراء البهائية ان الله سبحانه وتعالى هو عبارة عن روء مجرد وهذا الروع لا يمكن ان يعمل الا اذا تجسد في هيكل المشارك اعني ان الله لا يمكن ان يعمل ولا ان يخلص ولا ان يردخ ولا ان يحلل ولا, يحل ولا ان يميت ما دام اروح المجرد فلا بد له